علمه شديد القوى زمرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتذل فكان قاب قسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما. ما كذب الفؤاد ما رآه أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند شدرة المنتهى عندها جنة المأوى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 تلك إذا قِسْمَةٌ ضِيزَى إن هي إلا أسماء سميتموها ۖ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ما يتبعون إلا الضل وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فللله الآخرة والأولى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 إنا الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم تبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم وَأَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واشع المغفرة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 أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّا وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى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 وأبك وأبك وأنه هو مات وأحيا وأنه خلق الز جين الذكر والأنثى من نطفة إذا تما وأن عليهن منشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما بقى وقوم نوح إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير من نظر الأولى أزفة الآذفة ليس لها من دون الله كافه أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَن فاسجدوا لله واعبدوا